اداء المنشد جراح الرشيدي بشراني فيك يا ساره وانزح الكدر واشكر الله واحمده من بعد طول السنين ارحبي ترحبتي عدي من هل المطر يا هل الشعان الشان اليمين اليمين يا يالله يا يالله يا يالله يالله ربي من يالله كل الحاقدين يا قرة العين ويا كل النظر يا ملاك وسط صدري لها حسن حصين قدو مش والله اني لا غني لك لاجلي عينك يا بعد عيني الحنون تزي قدو مش والله اني لا غني لك اجلي عينك يا بعد عيني الحنون تركز فيك يا ساره سعاده المعاند تخر Ya la يا ya la la ya la la ya la la ya la la ya la ارحب يا قرة العين ويا كل النظر يا ملأك وسط صدري لها حصن حصين ارحب يا قرة العين ويا كل النظر يا ملأك وسط صدري لها حصن حصين يحفظك ربي من العين وصدوفة القدر واحد جل جلال جلالك في العالمين في قدومك والله لا غني لك شعر عينك يا بعد عيني الحلوه لا غني عينك يا بعد عيني يا حصين يا ملك واطئ صدري لها حصن